أنا بقى ملك أحدي طار يزمنطي طار لرفع ويجعثي <تحدث> يجمع لفعني <ك> أحد ثماني <Payneham> مردي ماش لخون ومر عليك ومرتي عليك لنواشي التواجد لشامر عالو شكراً لكم هل نخلص لفع نعي مشعور كم ماتمان هل نخلصي اخره الرباد ما رهني ما رجبها ونمرتي هل نبري اني باطي لفار خير هل نفتح بقية؟ هل نفتح بقية؟ <تصفيق> <تصفيق> بقى ليه مبارك كل عام بقى ليه شديد كل عامة بارشا لي هل قواتك كل عارف إسرائيل أعفينوا هلأ أعرفتوا لك الشرع ليه من, من روسيا أعرفتش من روزيا انكشرة لما شعيمة تلعي بالوكان وانكشرة لي بطارين أنا عايدي بمجاعة أنا ماضي أنا رأيش لي متفار لا لا لا حسول حسول المشاء الله تكشرا لي أترك رئيسها حسول ممارتي ممارتي عبتشان ينكشرا من روسيا شتباريخة لعجل خام الزرزار لما تكشرا لي لفناش شبع المشاء الله فالباريخ خبسني يعني خالي أعطيت بديكات بتحيري متودة بتلمي وقلوا له هاك الدول بارك وقبعوا له هاك بنتوا واحدة حوف بعد شبوعة لكشرة لي بارك يلدو شلي يشلي لك يلدوها لما لا يلدو سايكة حزيكة ومرتين كشيها ذي بتاعنا مركزيز بياماش الشيط يشبت كناتش عمينا ساعتين ومرتين ما يشوف ومروا لي يشلي قدوا لهم جبعوا لي شاور لحوش ممتوعة ومرتين اللقلون البرياء شلا يبحينوا عندهم ركسمحnn profile ماهو احسن النظائف كمن طيب ago الجو rotates ين من Vert القادم من البركون النظائف عدتهم عدتهم البركون حسب أنا أمر في تلك الأخي أصلا تركيش القلوب أصبريهم هي الأخوة أخنا تجيعها تبعوها باجتماع تجيعوا سمع لأرفهم لأننا لقناقها لكن ليس باحد الحديث أخنا تبعها في الحديث أصول أنتما جاءوا القلوب ألا هين قالوا لها يا ولنا فصولة تحباشات رطاء كيش عرامية نحن ولا خمال بلد إذ عامة برضي أترقش باشو ولا أرقش تلكم نحن ولا خمال بلد عرام بطاع رأي من قليلات بلد أكتب لمشأ لهم كشرح لهم مكتب تكلمت والدار ميلوتي ليلا فا ترسل خرقش ترسل خرقش 5 عدرين وشي شهاني بارختي يا دام سهيا لهم أماما حالك وهذا هي معبرة 5 عدرين وريجانا من البناء خمش عدرات جانبا وحركوها أخذت عدرات أخذ جانبا اني مشبه احلج شهن اني و... يعني... و... عليه... مشبه احلج شهن أبيو جايدين في بزيزكا واي وباهم ربقر هذا واي وباهم ربقر هادي أقول له ها مثكت شريم هذي داشعق شر ليه بدي أمر دي جبر بالدرسن أمر إما نحن هو بمعقيم لقبال براقه ويتها الشهر حد شمعه بالشلحان شلي وما تهوم باريخ وليت باريخ كان لوشن لأحادي أقول كيف هاي ليه بعد حتى تقوم يتوقع خلاله با أليس <تصفيق> كثيرا بها رجعي ما شل معنا أفلوها بمساء شباط هبنا أصلي أكثر من شاشنا أيواتني بارخني يا الله أبيب وهي شب عشان أبيب بيت إنها البتة لهنا له أبيب بيت كونس بيات استباح الشب مياه نحن مش بذعني لرجح تشيبه بحر جوف اه اه اه اني مسحرة ايه البنت هميه لفنونه هيا لا هيا لعنفدي هناخش هلا بيته فأمر أولاد تر... ترسانا لخ أحاتي غير صامي إسفادتك ترسانا لخنا بذنبقو فأمرتي بكرتك بكرتك أحاتي بجماعة شنية أبن شنية أمروك ترسانا حناها لمحلائك جماعة شليشين دي بقيت وايضاً شاما شكراً على إيضاً لها أسواشي بجشامة ني شعني بارخة خلت الله شعني أحيش ومرأة أبي بيث بهلو وهي عدبها تحوله هي عدبها تحوله ركالي شفيف لفل هيرو تلاج هل هي باركتين أكلوها تشاين داوية حطان ومخنة طولها يا رايان وها بيها ثمة لأ كانت بانه وبابا ولا أمل وهلا ولا ماذا باباك مدرش هدري كونيا ولا أمل العين يا ذايا ولا أمل موتا بيام شعوتوا ببري هالتومة شلاء هالتومة بك بكل حادث بخاء بخاء طلق للا بل يفسر لما العيم لكلها شوم نيسمة كذلك يا بايا الجنة بعربعهم محكيلي قال لي البدك النتب قاع مواجه ومر طابت بغرخة قال نخداشة لي بكل حادش قالها مش بحالة تجروعيه ومرتي بلبشة الهلاء ومرتي ومرتي ما عملتو لي المسكن يا عزيزيلا يا ثباب רגע, אמר לי, הוא שד הכל בבית. למה? אני לא אגיע לך כל. אבל אני רוצה לשבח לו אני הלכתי לבית שלו, חם? לאימא שלו. שלוש שנה, יצא שמה. שמונה <تصفي שנים <cartoons> شانية مصفر شلي إلى البنشال <سؤال> لأخ أني أبارك أدوان تعرفتني أنا بارك أدوان تعرفتني أخرح مشاهداتي أني متكشر ليلزا أبارك أدوان أبارك أدوان تعرفتني يا مراضي لما متكشر بايله أمرتي كناليش لخمتون شهاني أبارك الله أمرتي ما عمل كله شلو أمر آي بارو لبالا أمرون أمر لا يباشيلي إلى عمره لخاف أمر أولا أمر أولا وليع حسنا مقدام אני אמרתי את זה,